مَائِذِي يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ بِنَصْلِ اللَّهِ يَنْصُرُ مَن يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ وَعَدَ اللَّهِ لَا يُخْلِفُ اللَّهُ عَدَهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَنَا سِلَاحًا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 وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ثم كان عاقبة الذين أساءوا ذبو بآيات الله و بها يستهزئون الله يبدو الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون ويوم تقوم الساعة يدرس البجربون ولم يكن لهم من شركائهم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 فسكم هل لكم من ملكت أيمنكم من شركاء في رزقناكم فأمتن فيه سواء تخافونهم كيفتكم أمفسكم كذالك نفصل الآيات لقوم بل اتبع الذين ظلموا أمن يهدي من أَضَلَّ الله وما لهم من ناصرين فَأَقِمْ وجهك للدين حريفا فِطْرَةَ الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أَكْثَرَ الناس لا يعلمون مُنِبِينَ إلَيْهِ وَاتَّقُوهُ وَأَطِيعُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنَ الَّذِينَ فَضَّلُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيعَةً هُلُحِذْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ وَإِذَا مَسَّنَ لَسَظْرُونَ دَعُو رَبَّهُمْ مُنِبِينَ إلَيْهِ ثُمَّ إِذَا أَذَاقَهُمْ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 تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من من يفعل من ذلكم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 للرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من, فضله ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ولقد أَرْسَلْنَا من قبلك رسلا إِلَى قومهم فجاء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 فانظر الى اثار رحمه الله فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الارض بعد موتها ان ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير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 ياتنا فهم مسلمون الله الذي خلقكم من ضعفين ثم جعل من بعد ضعفين قوة ثم جعل من بعد قوة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 في هذا القرآن من على لَا حق ولا يستخفن الذين لا يوقنون.